لكن أيضاً احتمال آخر أن النساء اللاتي في البيوت ينتظرن الرجال طال عليهن الانتظار. فرقد رقد النساء وصبياً فخرج ورأسه فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر من وضوء أو من غسل. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرت بهذه الصلاة في هذه الساعة. أو على الناس لولا أن شق على أمتي أو على الناس هذه شك من الراوي يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن شق على أمتي أو قال لولا أن شق على الناس ولولا حرف امتناع لوجود امتنع الأمر لوجود المشقة امتنع الأمر لوجود المشقة لولا أن شق على أمتي أو على الناس لا أمرتهم أمر إيش لأمرتهم لا أمر إجاب الاستحباب أمر إجاب أما أمر الاستحباب فهو موجود يعني يستحب تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلى هذه الساعة يستحب نظير قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك الأمر أمر الاستحباب موجود لكن الممتنر أمر الإجاب وهذه من أقوى الأدلة على أن الأمر من أقوى الأدلة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، لأن أمر الاستحباب موجود. بقي المنفي هنا في الأمر المطلق في النص هو أمر الإجابة. فقالوا العلماء استدلون بمثل هذا على أن الأمر أصله للوجوب. فإن ضل هذا إلى مثلي. قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره قوي مذهب جماهير أهل العلم في أن الأمر الأصل فيه الوجوب لأمرتهم بهذه الصلاة من صلاة العشاء هذه الساعة يعني بعد أن دخل الظلام الدامس والعتمة الشديدة يقول أعتم النبي عليه الصلاة والسلام تسمية العشاء بالعتمة جاء النهي عنها لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم وجاء أيضا في النص الصحيح لو يعلمون ما في العتمة فسمية عتمة تليل على أن النهي للكراه وأن الإطلاق هذا لبيان الجواز فإذا لم يشق تأخير صلاة العشاء إذا لم يشق تأخيرها على المأمومين فتأخيرها أفضل وهذا إذا وجد مجموعة من الناس في رحلة أو نزهة ولا يشق عليهم تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو بعد ذلك فهو أفضل من تعجيلها نعم عفو الله عنك وعن آئشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة الصلاة هذه للجنس أو للعهد إذا قلنا للجنس يعني جميع الصلوان فإذا أن إذا أقيمت الصلاة الصبح وحضر العشاء ممكن إذا أقيمت صلاة الظهر وحضر العشاء ممكن إذا أقيمت صلاة العصر وحضر العشاء لا تدخل هذه الصلاوات الثلاث الحديث، لكن إذا أقيمت صلاة المغرب وهي المراده، لأنه جاء ما يبين في بعض الروايات وأحدكم صائم، وهذه الرواية تبين أن المراد بالنص من يحتاج إلى الطعام، أما من لا يحتاج إليه فلا يؤخر الصلاة من أجل العشاء، لا يؤخر الصلاة من أجل العشاء. وقيمة الصلاة صلاة الجماعة وحضر العشاء لمن يحتاج إليه بدليل رواية وأحدكم صائم ولسي هذا في هذا مبرر لترك الجماعة بمجرد الاشتغال بالأكل الذي لا يحتاج إليه والعلة في ذلك أنه لو قدم الصلاة وهو محتاج إلى الطعام أثر هذا على الخشوع أثر هذا على الخشوع وعلى هذا فيبدأ بالعشاء ويقضي نامته ثم يرجع إلى صلاته بعد أن فرغ باله وأقبل على صلاته فإذا أقبل على صلاته حضر قلب أما إذا تشوش ذهنه وفزع إلى الصلاة وترك ما هو بأمس الحاجة إليه لا شك أن هذا مخل بالخشوع والخشوع الجمهور على أنه سنة الخشوع على أنه سنة بمعنى أنه لو صلى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ولم يخشع في شيء منها لا يؤمر بإعادته ومنهم من أوجبه ومنهم من اشترطه لأنه لب الصلاة لب الصلاة يعني من أوجب الخشوع بالرجل رحمه الله ومن أوجبه الغزالي في الإحياء وأطال في تقريره ولا شك أن الخشوع بالصلاة وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل وليس له من صلاته إلا ما عقل فإذا عقلها كلها كتب له الأجر كامل ونفور عقل نصفها عقل ربعها عقل عشرها قد لا أكل منها شيئا فإذا دخل الإنسان في صلاته أقبل الشيطان يحول دونه ودون صلاته ودون قلبه وأشغله بما لا فائدة فيه أشغله بما لا فائدة فيه ويحصل عجائب في الصلاة إذا كبر الإنسان في صلاته جاء الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا ويذكر عن الإمام أبي حنيفة يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه جاءه من يقول إنه دفن مبلغ من المال في مكان ونسياه فقال صلي ركعتين صلي ركعتين فلما كبر ذكره ولا يتوقع من الإمام أن يقول مثل هذا الكلام هو ينسب إليه لكن ما يتوقع من الإمام أن يقول لشخص تقرب إلى الله جل وعلا بركعتين وقصدك منها أن تحصل على ما هل هذا صلى من أجل الأجر المرتب على الركعتين أو من أجل الدنيا صلى من أجل الدنيا فلا يتوقع من الإمام أن يمره بها. الانشغال عن الصلاة إما أن يكون من أجل الحاجة إلى الطعام كما هنا فإذا قدم الطعام وسمع الإقامة بعض الناس من حبه للخير وعدم تفريطه فيه يقوم إلى الصلاة ويترك الطعام حاجة هذا ويقابله طرف آخر ليس بحاجة إلى الطعام فإذا قربت الإقامة كالفرصة عندنا الرخصة الشرعية قدم الطعام لكن المسألة مسألة وسط الدين وسط بين الغالي والجاهل الأول لا شك أنه على حرصه مأجور لكنه فوت الإقبال على صلاته وصلاته صحيحة ولو شغل باله بالطعام مجزئة مسقطة للطلب عند الجمهور والظاهرية يبطلونها والثاني يأثم بترك الجماعة ولو قدم الطعام لأنه يس بحاجة إليه والأمور بما قصده هو قصد بتقديم الطعام ترك الجماعة وفهو آثم والوسط ما جاء في التوجيه هنا إذا أقيمت الصلاة رواية الأخرى وأحدكم صائر يعني محتاج إلى الطعام وحذر العشاء فابدأوا بالعشاء لتقبل على صلاتك بقلبك وقالبك وعن ابن عمر نحوه يعني قريب منه في لفظه لأن العلماء أحيانا يقولون مثله وأحيانا يقولون نحوه نحوه في المعنى وأما مثله فباللفظ ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاته لا صلاة بحضرة الطعام لأنها صلاة مشوشة والنفي هنا لا صلاة هل هو نفي للصلاة الحسية أو الصلاة الشرعية وحينئذ هل نحتاج إلى تقدير الصحة أو تقدير الكمال هل نقول لا صلاة صحيحة أولا الصلاة الحسية قد توجد يقوم ويصلي صلاة بقيامها وركوعها وثجودها فليس المنفي الصلاة الحسية كما في حديث المسيح صل فإنك لم تصلي لو قال قائل أنه صلى ركع وسجد لكن المنفي هو الصلاة الشرعية صلاة الشرعية لأن الشرع إنما ينفي الحقائق المتعلقة به لا صلاة بحظرة طعام والنفي هنا يراد به النهي يعني لا تصلوا بحظرة الطعام كثيرا ما يأتي الأمر والنهي بلفظ الخبر بلفظ النهي النفي وحين إذن يكون أبلغ حين إذن يكون أبلغ وهنا يقول لا صلاة بحظرة طعام نحتاج لأن نقول إذا صححنا الصلاة كما هو مقتضى قول الجمهور نقول لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة بحضرة الطعام لأنها مشوش فلن يخرج هذا المصلي بالأجر الكامل لأنه ينشغل عنها. طيب هذه الصلاة التي وجدت صورتها وأجزأت وأسقطت الطلب عند الجمهور هل هي الصلاة المكفرة للصغائر أو لا؟ صلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة هذه مكفرات لما بينهم ما لم تغش كبيرة مرتك مجتنبة الكبائر هل المراد هذه الصلاة هي التي تكفر التي لم يعقل صاحبها إلا العشر مثلا نعم هذه الصلاة التي لم يعقل صاحبها إلا عشرة ليس له من أجرها إلا عشرة صحيح مسقط الطلب لا يؤمر بالإعادة لكن هل تكفر الصغائر بينها وبين الصلاة الأخرى؟ شيخ الإسلام يقول هذه الصلاة انكفرت نفسه فبركة ف فإن نحرس إذا أردنا أن تكفر ذنوبنا أن نأتي بالعبادات على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام ما أن نحضر إلى المسجد وقلوبنا خارج المسجد يدخل شخص إلى المسجد مبكر إلى الصلاة ويكون عن يمين المؤذن بعد الأذان مباشرة. لما صف في الصلاة جاءه الشيطان. خذ يتأمل في المسجد والله المسجد كبير ونظيف ومريح تكييف مناسب. لكن المسجد لماذا لا يكون جامع؟ هذا واقع لماذا يكون جامع كبير ومناسب ونظيف تكيفه جيد تأمل إذا ما فيه منبر ثم بعد ذلك تأمل فوجد غرفة عن يمين المحراب قال هذا تصلح منبر وسلم الإمام وينقل اللي في الغرفة ما هذا ما عقل من صلاة شيء نعم كان ينشغل بمثل هذه الأمور مفوت عليها الأجر المرتب على الصلاة لكن لا يؤمر هذا الصلاة مجزية، مسقطة للطلب لكن لا يؤمر بإعادة إذا جاء بأركانها وشروطها وعجباتها والفقهاء لهم نظر وعلماء السلوك وأطباء القلوب لهم نظر آخر هذا الذي أشغل نفسه بهذا نفترض أن هذا أمر خير شغل لأنه بعد يبي صلاة ثانية يبي كم الإجراءات كونهم جامع عند المسؤولين وبيطالب ويرين لكن لو كان انشغاله محرم لو كان إنشغاله محرم أو كان انشغاله بعبادة أخرى لأن إذا كان انشغاله مباح يخرج مع الهجر لكنه صلاة صحيحة ومرزى أو مسقط الطلب عمر الله عنه كان يجيش الجيوفه في الصلاة يعني شرك عبادة في عبادة إذا شرك عبادة في المحرم انشغل عن عبادته بالتخطيط لأمر المحرم وغاية ما هناك أن حديث نفس ما تكلم ولا عمل حديث النفس معفونا صلاة صحيحة ولا غير صحيحة يعني إذا كان العمل مناقض تماما للهدف الشرعي من هذه العبادة نعم هو آثم يقول أنه ما تكلمت ولا عملت شيء وهذا حديث نفس معفونا مسألة التشريك تشريك في العبادات إما أن تشرك العبادة في العبادة. كصنيع عمر رضي الله عنه شرك الصلاة بتجييش الجيش الجيوش من أجل الجهاد في سبيل الله هذه عبادة ونظر هذا من يصلي وذي قام واقعه في الدور الثاني في المسجد الحرام ويكون يطل على الساحة وعلى المطاف والإمام يقرأ قراءة مؤثرة بكلام, بكلام رب العالمين بكى هذا الشخص لما سلم قيل له قال الله ما أدريش كرى الإمام ثم الذي أركاك؟ نظرت إلى الناس يموج بعضهم في بعض. فذكرت الموقف. هذا ينقص من أجل الشهوة إلا ما ينقص. هذا شغل عن صلاة. وليس له من صلاة إلا ما عقل كما في النص. لكنه ما أجور من جهة أخرى. لكم نشرك عبادها بمباح؟ ينصح بالحمية مثلاً. يقول له طلبة عليك بالحمية. فكل نصوم. بدال ما نمت عن الطعام بدون أجور نصوم. هل أجر هذا مثل الأجر الذي يصوم لا يبعثه على الصيام إلا ابتغاء الأجر من الله جل وعلا أو شخص ينصح بالمشي يقول ما أجوب الأسواق طولا وعرضا والمطاف كثيرا ما يسأل من رجال ونساء عن السعي هل فيه أجر ولا لا شعل شأنه المسعى أحسن من المطاف للمشي اللي برياضها المسعى أحسن منه يقولون فيه أجر ولا ما فيه؟ نقول لما أكل النصت ما فيها. فالهدف واضح إن المسالة تخفيف ومحافظة على الصحة. إذا قيل له لابد أن تعمل المشي، تمشي في كل يوم خمسة كيلو. يقول الحمد الحج بذل حاجة نطوف ونحصل على أجر بالطواف وله أجر في الطواف، لكن ليس ثوابه مثل ثواب. ومثل ثواب. من يطوف لا ينهزه إلى الطواف لا طلب الأجر من الله جل وعيد فمسألة التشريك مبسوطة وتحتاج لا شيء من المسطول لا يقول لا صلاة بحضرة الطعام لأنه يتشوش تهنه ولا وهو يدافعه الأخبثان الحاقم الأخبثان البول أو فإذا دخل في صلاته وهو على هذه الحال وبعض الناس من زيادة الحرص يحرص على ندرك تكبيرة الإحرام أو ندرك الركعة الأولى أو ندرك الجماعة ويقول إذا طلعت أمر الدورة نقول لا إله مر الدورة قابل وأقبل على صلاةك طيب تفوت الصلاة فلا تفوت هذا مأمور بصلاة الجماعة الذي أمرك بصلاة الجماعة هو الذي نهاك عن الصلاة حال مدابعة الأخير ونقول أبدا إذا كان هناك ما يشوش عليك لكن الإشكال في بعض الناس أن الزهر 24 ساعة مشوش يعني أمور متراكمة من أمور الدنيا رانت على قلبه ومشوش باستمرار مثل هذا يقالهم انتظر حتى يفرغ بالك وقال اللهم مستعان صل على حسب حالك مثل ما جاء في الحديث إذا نعسى أحدكم بصلاته فاليان صرف طيب بعض الناس خلفة يجلس ينام يا مسك المصحف يا أنا نقول طب زال مصحف يقول دائماً هذا أقو جاهد. جاهد وأحرص على فراغ قلبك وإلا إلى الله المشترك فالقلب إذا لم يحضر في الصلاة في الصدود في قراءة القرآن في تلاوة في تدبر فالقلب يحتاج إلى, إلى علاج يحتاج إلى علاج إذا قلب قاس ونعوذ بالله إنه قلب لا يخشى إذا صلى على هذه الحال بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان فإن كان يعوقه مدافعة الأخبثين عن تحصيل واجب من واجبات الصلاة أو ركن من أركانها نقول إذا قال والله ما يقدر أسجد أسجد يطلع شيء نغصب العالم نقول له الصلاة فباطلة لكن إذا كان يستطيع الاتيان بالأركان والواجبات مع هذه المشغلة نقول صلاتك عندها جمهور صحيحه، وهي باطلة عند الظاهرية لأن كل نهي عند الظاهرية يقتضي البطلة كل نهي ولك خارج عن العبادة من صلى على عمامة حرير أو بيده من خاتم ذهب صلاته باطلة لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بما حرمه عليه والأكثر على أنه إذا لم يعد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنها تصح مع التحريم وعندنا الآن تعارض بين صلاة الجماعة وبين الصلاة في أول الوقت مع الخشوع فإذا تعارضت الفضائل فما الذي يقدم ما الذي يقدم إذا تعارضت الفضائل هنا قدم الخشوع على أول الوقت وقدم الخشوع على صلاة الجماعة لأن الخشوع هو لب صلى، وإن كانت الجماعة واجبة القول الصحيح عند العلم لكن لا يكون هذا ديدا وهذا كما أن الأكل من الثوم والبصل لا يصل إلى حد التحريم مكروه ومع ذلك إذا كان أكله حاجة يعذر في ترك الجماعة فلا يقربنا مثفدا. فيعذر في ترك الجمال قد يقول قائلا الآن عارضنا مستحب وهو الخشوع بواجبها الجمال عارضنا واجب بمستحب وهذا يقوي القول بوجوب الخشوع هذا يقوي القول بوجوب الخشوع لأن الواجب لا يمكن أن يعارض بمستحب وتعارض المستحبات الصف الأول أفضل من الصف الثاني كل ما قرب من الإمام لا شك أنه أفضل من ما تأخر فإذا دخلت المسجد الحرام مع الإقامة لو تقدمت الآن تدرك تكبيرة الإحرام وتدرك الصلاة كاملة في الصفوف المتأخر عند الأبواب لكن لو تقدمت للصفوف الأولى قرب الإمام فاتك ركعة ركعتين نقول تحصل أجر الصفوف الأولى ولا تصف الصفوف الأخيرة لكن إذا نضاف إلى ذلك تعرض صلاتك للتشويش من الذين يمرون بين يديك إذا سلم الإمام وقد فاتك ركعتين وأنت في مكان ستعرض فيه التشويش. نضافة إلى أنه قد تودك صلاة جنازة فما الذي يقدم مع تعارض هذه الفضائل إذا اجتمع أكثر من فضيلة أنت الآن إذا صفيت في الصفوة المتأخرة بتدرك تكبيرت الإحرام وتبتسلم مع الإمام ولا تعرض صلاتك للتشويش وبتدرك الجنازة أو الجناكس إذا تقدمت صليت قرب الإمام لا شك أنك أدركت أجر في الأولى لكن فاتك تكبيرت الإحرام فاتك بعض الركعات تشوش الصلاة الركعات التي تقضيها بمرر الله والغادي والرائح أيضا قد تفوت بصلاة الجنازة فمع هذه المفاضلات يعني إذا كان هناك فضائل ثلاث أو أربع في مقابل واحدة ترجح الثلاث قد تكون الصفوف الأولى مهم مريحة لا تحضر قلبك فيها الصفوف الأولى فيها شمس مثلا أو المكان اللي تحتك ما هو مريح يعني نصدق غير متساوي مائل من جهة أو من جهة فتنشغل به وأن تصلي فنقول صحيح. صلي في الصفوف المتأخرة إذا كان هذا أضمن لصلاتك وأخشع لقلبك وأهل العلم قررون أن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى من الثواب المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن شرطا ما يجينا من يقول الله صلاتي في بيتي أضبط لي وأخشع لي من صلاة المسجد لا ما يمكن أن يرد في كل حال مسألة الخشوع ما يتعارض معه من الأمور يحتاج إلى مزيد بسط وإخوان كثير منهم يطلب عدم الإفاظة والاسترادات فيك في هذا نعم أف الله عنك وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال شهد عندي رجال المرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح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 وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوى وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي ومعاذ بن عفاء النسخة المحققة يقول معاذ بن عفراء ونسخة القديمة معاذ بن جبل وأظن أيضا في شرح بن دقيقة أي المعاذة بن جبل ترجع من بن جبل نعم كيف بن عفرة أي طبعة ارفع أربعة واشوف من بعيد الطبعة الجزدر. الثانية الثاني اللي بن معها طبعة الأولى لا لا ما في واحد هنا معه أمتنت ما معك وش اللي معك الكتاب اللي معك ها صنعاني أي تسير الله ما بش على كل حال يراجع هذا نعم عفى الله عنك وعمر بن عباسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وهم من الصحابة. يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام شاهدة يعني روا شهادة النبي معنى الرواية شاهد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا أو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كذا فالشهادة هنا بمعنى الرواية رجال مرضيون ولا تجوز الشهادة ولا الرواية إلا عن عدل مرضي رجال مرضيون من الصحابة والشراح يقولون لم يسمى أحد منهم غير عمر رضي الله عنه ووهم بعض من تكلم على العمدة وقال أراد بن عباس هؤلاء الذين ذكرهم المصنف بعد ذلك في قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان, وفلان إلى آخره هؤلاء هم المرضيون الذين شهدوا عند ابن عباس لكن لم يقم بذلك لا لابد من التنصيص أبهمه ابن عباس واكتفى بأرضاهم وهو عمر من خطابة الله ولا سبيل إلى تعيين هؤلاء الذين أبهموا إلا أن يرد طريق أخرى عن ابن عباس تعينهم ولم يرد أما كان نستروح ونميل إلى أنهم هم الذين ذكرهم المصنف فلا يكفي إلا برواية وتعيين المبهم لا يمكن إلا من طريق الروايات الأخرى شاهد عندي رجال ماضيون وأرضاهم عندي عمر مضي الله عنه وأرضاه فالدلالة على أنه ليس فيهم أبو بكر نعم لأنه ليس بأرضا ليس عمر بأرضى منه عند ابن عبة ليس فيه أبو وكر أرضاهم عندي عمر وابن عباس من أهل البيت ويشهد لعمر يدل على أن الصحابة كل بما فيهم من ينتسب إلى بيت النبوة لا يقدمون على أبو وكر وعمر أحد دولا علي رضي الله عنه ورده وما ينسب إليهم موسى إلى بعض أهل البيت من القديح في الصحابة هذا كله موضوع كذب زور وبهتان ملثق بها ولا الاختيار وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس تشرق تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتبع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على أن المراد بالصبح طلوع الصبح وأنه لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح. ومنهم من يقول لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل ويكون هذا مثل ولا صلاة بعد العصر لأن ما قبل صلاة العصر وقت للنفل المطلق والمراد الصلاة حتى تغيب الشمس فأوقات النهي المنصوص عليها في هذين الحديثين كم لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر تتغرب اثنان وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب هذا الحدث الثاني فيه ثلاثة والأول فيه وقتان الأوقات خمسة من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظاهيرة حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ومن تضيفها للغروب حتى تغرب خمسة خمسة قد يقول القائل لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة من طلوع الصبح حتى ترتفع هذا واحد ما نحتاج إلا أن تقول حتى تطلع من طلوعها حتى ترتب ووقت الزوال حتى تميل والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس تقبل ثلاثة يتداخل تتاخل هذه الأوقات هذان الوقتان الموسعان الذي جاء في حديث ابن عباس وابي سعيد والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فالأوقات خمسة ثلاثة مضيقة ووقتان موسعين والدمج دمج بين هذه الأوقات الخمسة واختصارها إلى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على أن الأوقات النهي خمسة يعني ما لا يمكنهم يختصروها يختصرها إلى ثلاثة؟ ترى كلامهم دقيق وهم يتكلمون جزاف لا نعم غير ممكن لماذا؟ لأن الثلاثة المغلظة المنهي عنها أمران نعم ثلاث ساعات كان ينهان أن نصلي فيهم وأن نقبر فيهن موتان أما الوقتان الموسعان فالمنهي عن الصلاة فقط نهى عن الصلاة بعد الصبح أن الصلاة المراد بها جنس الصلاة فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقة وذوات الأسباب. إذا قلنا جنس الصلاة، لكن يخرج من هذا الفرائض. الفرائض بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وتكون صلاة الصبح الآن في وقت في وقت النهي المغلق. ومن أدرك ركعذا من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر هذا الصحيح أيضا في الوقت المغلط إذا نخرج الفرائض الفرائض المؤدات اتفاقا وإن قال الحنفية أنه إذا ضاق الوقت على صلاة الصبح وخشي أن تؤدى في الوقت المضيق تؤخر ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي وأخر الصلاة يقول انأخرها حتى يخرج وقت النهي هذا كلام صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح لماذا؟ لأنهم لم يوقظهم اللحر الشمس وإذا كان الأمر كذلك فوقت النهي انتهى الأمر الثاني أن العلة في تأخير الصلاة منصوصة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه منتقل عن الوادي لأنه مكان حذر فيه الشيطان فمسألة الفرائض المؤدات لا إشكال فيها المقضية شخص نسي صلاة الظهر، فهل يقضيها بعد العصر؟ نقول نعم يقضي الفرائض فورا في أي وقت كان يجب قضاء الفوائض فورا عند العلم فالفرائض لا تدخل النوافل النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب ما هو مقيد بسبب ألا إما الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن النوافل لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب الشافعية يرون أن ذوات الأسباب مخصصة من عموم الأوقات الأئمة الثلاثة وأتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص والخاص مقدم على النفل المطلق اتفقون عليه شخص جالس بعد ثلاث العصر يقرأ القرآن يقرأ أتمغط وتنشط شوي جب لي ركعتين يقول لا تجب ركعتين مسألة فيما إذا دخل المسجد لا سبب هل يصلي أو لا يصلي الثلاثة الذين هم جمهور الأمة بأتباعهم يقولون أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب بينها عموم وخصوص أحاديث ذوات الأسباب عممة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام كلام صحيح إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت من الأوقات هذا عام لكن إذا دخل في الأوقات المنصوص عليها لا الخاص مقدم على العام الشافعية يقلبون المسألة يقولون لا أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وأحاديث الذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات هل نقول المذهب الجمهور أرجح وحجتهم أقوى أو نقول مذهب الشافعية وكلهم دعواهم واحدة والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق من أجل أن نقول العام الخاص مقدم على العام لا خلنا في أصل المساء قالنا في أصل المسألة الآن الجمهور يقول هنا الخاص مقدم على العام وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات خاص مقدم على العام والشعباء يقولون بالعكس أحاديث النهي عامة في جميع السلوات تشمل الفرائض تشمل النوافل المطلقة تشمل ذوات الأسباب وأحاديثنا التي نستدل بها والممثل بتحية المسجد نعم خاصة يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح أي صلاة لكن أخرجنا الفرائض فلنخرج دوءة الأسباب لأنه وردت بأحاديث خاصة والخاص مقدم على العام كلام من المقدم كلامه كله صحيح أيش من يتكلم علشان أيش علشان قالوا شيخ الإسلام بعض الشيوخ والعلم فنيه خليني بالقواعد العلمية اصلا ما يصلح يا رب طالب علم على العواطف شيخ الاسلام قالوا والشيخ فلان قالوا ما ينفع احنا نسمع الفتاوى تقول خاص وعام انتهى الاشكال هل ذا كلام صحيح ان دعوه الجمهور أقوى من دعوه الشابه اذا قلنا خاص والعام غيره هل كلامنا علمي يعني نمشي على القواعد ما نمشي بالعواطف نعم حديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وحديث النهي خاصة بهذه الأوقات. هذا كلام الجمهور، كلام الآئين الثلاثة، أي خصصت إيه؟ خصصت بالفراء، أخرج الفراء. طيب أبو يعني أن تريد أن تقول عموم أحاديث النهي هي مخصوص؟ دخله خصوص خلني مرحلة ثالثة ما هي ولا ثانية. دعنا من هذا. نريد أن نقرر أيهم أوجه كلام الشافعية أو كلام الجمهور؟ وكله ما على القواعد فيها كلام الجمهور صحيح حد يقدح فيه ما فيه حد يقدح فيه وكلام الشفعي صحيح ما حد يقدح فيه إذن كيف نصنع هو كلامهم صحيح لو قلنا أن الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق الخاص مقدم على العام ما أختيب أحد فيها لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي نعم؟ شارف يا الأخوان من سنين تحضرون الدروس نعم عموم القصوص وجهي بمعنى أن أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه عامة في الصلوات وخاصة في الأوقات أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات وخاصة في هذه الصلوات فإذا كان عندنا عموم قصوص وجهي ماذا نصنع الآن الدعوة متكافئة الدعوة متكافئة عندنا عموم وخصوص وجهه وجه مثال تقريبي عندنا من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء صح ولا لا لأن من تتناول الرجال والنساء لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد صح ولا لا عندنا النهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء، عمومه في الأصليات والمرتدات، لكن خصوصه في النساء، لأن الأول يشمل الرجال والنساء فيه عموم، لكنه خاص بالمرتدين والثاني عمومه في الكوافر الأصليات والمرتدات، وخصوصه في النساء لا في الرجال، هنا عموم وخصوص وجهه، أيوم الراجع تقتل مرتدة ولا ما تقتل، ربنا يعنى عن قتل النساء. تقتل ولا ما تقتل النهي عن قتل النساء هذا في عموم عموم في جميع من تستحق القتل من النساء سواء كانت حربية كافرة أصلية أو مرتدة لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد وعمومه في الرجال والنساء والمسألة التي الرجال إذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم نعم المرأة إذا كانت كافرة أصلية لا تقتل بمقتضى النصين التوارد على المرأة إذا ارتدت توارد النصين على مرأة إذا ارتدت تقتل لما تقتل عموم من بدل دينا يقتضينا تقتل لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتضينا لا تقتل نأتي إلى هذا العموم وذاك العموم لأن العموم عند أهل العلم إذا دخله مخصص يضعف إذا دخله المخصص يضع عموم من بدّ لدينه وقتله هل محفوظ ولا مخصوص فيه أحد يبدل دينه ولا يستحق قتل؟ إذا عمومه محفوظ عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص المرأة إذا قتلت تقتل لما تقتل تقتل المرأة إذا كانت ساحرة تقتل المرأة إذا زنت ترجم إذا كانت محصنة إذا عموم النهي عن قتل النساء مخصوص فعمومه يضعف في مقابل عموم من بدل دينه وفقتلوه فتقتل المرأة إذا ارتدت نأتي لما عندنا أيهما المحفوظ هل المحفوظ عموم أحاديث النهي أو المحفوظ عموم أحاديث ذوة الأسباب ترى مسألة يا أخوان تصورنا من المسائل السهلة اللي يمكن أن يرجح وهو ويضحك لا المسألة من عضل المسائل حتى قال جمع من آل العلم لا تدخل المسجد في هذه الأوضاء إن صليت حرج إما سأل إن جلست وبعضهم يقول تستمروا بنا دعونا من راية ظاهرية للمنظر طجع لا لكن أقوال معتابرة عند أهداء إن يقع الإنسان في حرج إن, إن عمل بنص خالف نصوص أحاديث الله عمومها محفوظ يعني ما دخلوا الفرائض ما خصص بالفرائض نعم النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى راتبة الظهر بعد العصر النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر من صلى راتبة الصبح بعد الصلاة كيف نقول محفوظ مع هذه نعم ارفع صوت كتير عندي السم هو المحفوظ عموم أحاديث ذوات الأسباب هو المحفوظ وعموم أحاديث النهي مقصود إذن يضعف عموم أحاديث النهي في مقابل نعم عموم ذوات الأسباب لكن عندنا قاعدة يتبق عليها العلماء كلهم والشافعية وغيرهم أن الحذر مقدم على الإباحة الحذر مقدم على الإباحة جاء نص يناك تنتهي وجاءنا استيأمرك يأتي منه ما استطعت إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الله ما نستطيع نصلي ونتلي ناهينا وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ولذا يقدمون المن بهذا يرجع كلام الجمهور وتابق على المسألة ما بسهلة عن واحد يرجع حموم خصوصه ويضحك ولا يقولهم لا لا المسألة من عضل المسائل ليست في السهل لكن وجد من يفتي ممن فتن الناس بتقليده وخلاص قالت حذان تصدقون ما لا أحد الكلام أشخاص عندنا نصوص صحيحة صحيحة عندنا إئمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا طالب العلم لا بد أن يمشي على قاعدة ما يمشي معاقف فعند الشابعية كون عموم ذوات الأسباب محفوظ وعموم أحاديث النهي مخصوص والعموم إذا دخل الخصوص يضعف في مقابل العموم المحفوظ والجمهور يرجحون القاعدة المتفق عليها بينهمهم والشابعية بأن الحظر مقدم على الفعل على الإباحة إذا جاء حديث ينهى إلزموا وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بخلاف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية أنا لا أستطيع أن نصلي لا أستطيع أن نركع ونسجد لكننا نحن ممنوعين من الصلاة لا على كل حال عندنا التفريق بين الأوقات الموسعة والأوقات المغلقة الأوقات الموسعة النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر يعني في الوقت الموسع وأقر من قضى راتبة الصبح في الوقت الموسع أما الأوقات المضيقة التي النهي عن الصلاة فيها لذاتها ارتباطها بالشمس فأمرها أشد يقرر جمع من أهل العلم بالرجب رجب قبله ابن البر جم من أهل العلم أن النهي عن الصلاة بعد الصبح إلى قرب طلوع الشمس والنهي عن الصلاة بعد العصر إلى قرب غروب الشمس إنما هو من باب نهي الوسائل لأن لا يستمر الإنسان يصلي يعني من باب حسم المال وسد الذريعة من أجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق أما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فالنهي نهي أسباب ونهي مقاصد فأقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقال راتبة العصر الظهر بعد العصر في الوقتين الموسعين والذي يتجه أن النهي في الأوقات الموسعة خفيف إذا دخل الإنسان يصل في الوقتين الموسعين للأمر فيه ساعة أما في الأوقات المضيبة فلا عذر لأحد إما يستمر واقف ولا يجرس الإمام البخاري رحمه الله تعالى علشان بين من المسألة حتى عند أهل الحديث وهم قالوا الله فوقها هؤلاء ما عندهم ساله ولا. اتجه إلى ترجيح ولا استروحه أو إلى شهده لا إما جبال البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش جاب؟ جاب حديث عبد المناف؟ ما جابه ما جاب حديثي عبد المناف لا تمنع أحد طعفه وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليلة النهار لا باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين. الطواف بلي طواب طاف بعد الصبح لكن صلى صلى ما الله صلى الله يوم انتهى فلما خرج وقت الناهي بلي طواب وأورد الحديثين الحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد الرسول يرى البخاري يرى ما تصل يعني ما تصلي في وقت الناه وأورد ابن حجر في مسألة في الباب وهو من الشافعية وهو من الشافعية الذي يرفع ذوة الأسباب في عوقات الله أورد في شرح الباب حديث جابر في المسند ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله وسلم وكثير من الأخوان الآن كأنه يصلي صلاة الظرح أو في جوف الليل المسألة ليست بالسهلة عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الأوقات لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين أقر النبي صلى بعد الصبح وصلى راتبة الظوار بعد العصر إذن النهي خفيف فتصلى فيه ذوات الأسباب لا يقوى النهي لمعارضة أحاديث ذوات الأسباب يعني إذا كان عندنا تعارض عندنا أمرا خفيف وثقيل لا شك أننا نتجاوز الخفيف في في سبيل أننا نتفادأ الثقيل نجيب مثال محسوس الآن عندكم بدأوا يضعون في الدوار إشارة نعم؟ القاعدة تقول أن الأفضلية للقادم من اليسار ولإشارة حمر هذا مشى باعتبار القاعدة مع من اليسار شيء هذا من اليسار واستمر ما وقبل اليسار وهذا مشى باعتبار الإشارة خبرة له وهو قادم من اليمين حصل حادث نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده القاعدة. لكن أي قاعدة نقول خلنا نقول القاعدة العامة الأفضلية لليسار أو القاعدة الخاصة التي تقول قف في هذا المكان لأن الإشارة حمراء. لا من النظر في النصوص بعين الاعتبار والموازنة ثق أو ثقل والعلماء لهم لهم أنظار بعيدة حول تعامل عن النص. الشيخ الأسلم على حين والرأس جاء هذا الكلام وقرروا وانتهى الإشكال وقلدناه ومشي يدخل بعض الكبار يعني رأيت بعيني ولا, ولا ولا تسريب عليه لأنه من هذ النظر والاجتهاد ولا يلزم أحد باجتهاد أحد. قبل أذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعته. اعتبار الشيخ الإسلام قال والحمد لله. أحد بيتنقص شيخ الإسلام، أحد بيتطاول على شيخ الإسلام، لكن عندنا مرجعنا ومرجع شيخ الإسلام النصوص على طالب العلم أن يعمل بما يعتقد ويدين الله به. تعرف النظائرية رن من النهي منسوخ، ظاهرية رن من النهي منسوخ، ما في نهي أبداً صل في أي وقت. نعم، لكن نعند قرر كلام أئمة كبار كبار ثلاثة الجموع وأتباعهم منذ قرون كلهم يقررون هذا، ونأتي بأقل الكلام نقصد نرمي الكلام مع رواحه لا هو اللي ينبغي أن يكون طالب العلم هياب لآن العين ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسفك ولا العلم كل بساط ومع ذلك ونحن قرر هذا الكلام لا يعني أننا نفرض أن أن أن الشخص إذا دخل يصلي أو لا يصلي. ولا ولي من وليس من حقك ولأن هذه المسألة ما هي المسألة ترجح بها بالقشة يرجح أنه إذا صلى واحد تقوم تفرق عنه التبليله أو جلس واحد تقوم تشيله صليم وصعي النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس قال هل صليت ركعتين قال قم صليم وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسل صلاة العصر وقام ودار من جهة الطبيب الابن طالب علم ولا مو طالب علم احنا هذا ولا هذا انسان يعمل بما يدين الله به فمن فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص فهذه المسألة المقرر عند اهل العلم انها من عضل المسائل حتى قال بعضهم لا تدخل مسدقه بقى في حرج وصلت مشكله ثلاث نصوص وترك ثلاث هؤلاء الذين ذكروا مصنف أحاديث شواهد ما ذكره في الباب حديث ابن عباس المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه حديث أبي سعيد الحديث الأول هل هو من مسند بن عباس أو من مسند عمر يعني رجعت إلى تحفة الأشراف المزي يبيضعه ترجمة عمر ولا ترجمة ابن عباس نعم مسند ابن عباس ولا عمر يعني لو أن ابن عباس شاهد حادثة واقحة واقعة حصلت للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مع واحد من الصحابة قلنا من مسند بن عباس بلا شك لكن هو هنا هل هو يشهد على عمر هذه القصة التي حضرها مع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أو يرويها عن صاحبها يرويها عن عمر إذن هي من مسند عمر رضي الله عنه يقوله في الباب عن علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر العاص وأبي هرير وسمر وسلم وكبر زيد غتابة إلى آخر هذه شواهد هؤلاء رووا حاديث النهي فحاديث النهي مستفيدة حاديث النهي مستفيدة ويرى الظاهرية إنها منسوخة إنها منسوخة لكن عامة أهل العلم على أنها محكمة وتنزل في منازلها نعم الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصل العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصل الأسر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب الصيغة التي استعملها ابن عباس صيغة الأدى صيغة نادرة صيغة الأدى شاهد عندي رجال صيغة نادرة قد تبحث عن حديث آخر بهذه الصيغة ما تجد نوادر الصيغ ما جاء في صيح مسلم في أحده الفتن فلان بن فلان رده إلى فلان وفلان رده إلى فلان يعني يروي عن فلان وينقله عن فلان هذا الصيغ نادر ينبغي أن نعتني بها هنا يقول عن جابر بن عبد الله الله رضي عبدالعض أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق هذا مسند جابر ولا مسند عمر نعم مسند جابر لأنه يحكي قصة هو الحاكي له. لكن لو كانت عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق صارت من مسند عمر الآن هي من مسند جابر يحكي هذه القسف ما الفرق بين أن يقول عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق أو يقول عن عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق في فرق اللما فيه. يعني فرق بين السند المؤنن والمعنن ولا ما في فرق نعم ما في فرق في فرق ولا ما في فرق يعني في حديث عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد ويحقو بن الشيبه متصد وعن محمد بن الحنفية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 وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد ويعقوب بشيبة موقع فهل المرض في اختلاف الحكم اختلاف الصيغة أو لا نعم يعني الخلاف في السند المؤننة والمؤنأن هل هو مثل المعنعن ولا لا أيها لا يحتمل السماء واللي عندنا أن عمر بن الخطاب لا يحتمل السماء كون الراوي يروي قصة شاهدها نعم متصف وكونه يحكي قصة لم يشهدها مقطع لكن محمد بن الحنفية ما حضر القصة لأنه لو حضرها كان صحاف النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيها فاختلاف الصير الحكم هنا لا لا اختلاف الصير فلما قال عن محمد بن الحنفي عن عمار هو يروي القصة عن صاحبه لكن لما قال عن محمد بن الحنفي أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة لم يشهدها وليس مرد هذا إلى اختلاف الصير فالجمهور على أن فلانا مثل عن فلان مثل ما عندنا هنا لا تختلف وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع نهى البرديج حتى يبين الوصل في ولذا لما حكم من الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شايبة نمرون التفريق لهذه القصة قال الحكم العراقي كذا له ولم يصوب صوبه يعني من تبع إلى السبب الحقيقي يعني لو مثلا قصة مع واحد من المشايخ هدستك بها فصرت ترويها عن أنها حصل لكن قصة لم تشهدها تقول أن فلان حصل له قصة مع فلان متصل ولا منقطع لما تحكيها عني تقول عن فلان أنه قال حصل لي كذا وحصل كذا تروي قصة عن صاحبها فمتصل لكن لما تحكي القصة التي لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها أن فلان حصل له كذا مع فلان منقطع فليس السبب اختلاف الصيغة. إنما السبب أنه يروي قصة لم يشهد فحكم عليها بين القطاع والعبارة والصيغة الأخرى أنه يحكي القصة عن صاحبه فهي متصلة وهنا متصلة لأن السند المؤنن حكمه حكم المعاناة لو قلنا بالاختلاف بين المؤنن والمعاناة كنا هذا منقطع الذي معناه في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش يسب كفار قريش قالوا يا قال يا رسول الله عمر يسب كفار قريش والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولم ينكر عليه فدل على جواز سب الكفار لا سيما من يتعدى براء وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ألا ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ألا صلىها قبل الغروب ولا بعد الغروب من خلال هذه جملة قبل الغروب فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوا ولما ذبحوا فعلوا ولما فعلوا فعل لأن كاد إذا دخل عليها النفي مثل هما هنا تكون الفعل قد وقع لكن لو لم تثبت كنت أصل للعصر يعني علشان إيش يعني هل وقعت ولا ما وقعت إذا إذا لم يدخل إذا دخل النفي ما كنت أصل للعصر حتى كادت الشمس تغرب الصيغة تدل على أنه صلىها قبل الغروب لأنه وادخل النفي على كادا مثل وما كادوا يفعلونهم فعل لكن قرب من عدم الفعل وهنا قرب من عدم من عدم الصلاة قبل غروب الشمس بخلاف ما لو, لو قال كنت أصلي يعني قرب أن يصلي وهو لم لم يصلي طيب ماذا عن قوله جل وعلا أكاد أخفها هل أخفها ولا ما أخفها ساعة تمام لكن بنشوف قبل هل أخفها ولا ما أخفها أخفاها الصيغة تدل على أنه أخفاها ولا لم يخفيها نعم تدل على عدم الأخفة لكنه قرب من الأخفة لكن المخرج من هذا في قول بعض المفسرين المخسرين صحيح كاد أخفيها حتى عن نفسه أما من عداه فلو وعلا لا يعلم ما تستاع فقد أخفاها عن كل مخلوق فقوله أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي عشان تستمر القاعدة صحيحة منضبطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت كره بعض السلف أن يقول الرجل ما صلي كره بعض السلف أن يقول ما صلي الآن إذا قلت العامي من الناس صليت بفلان قال على النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أنه صلى ولقى صلى ما صلى لكن يكره أن يقول ما صلي وهذا له سلف يعني سلف من, من كريه ولذا ترجم البخاري صلى الله تعالى باب قول الرجل باب قول الرجل ما صلينا واستدل بهذا الحديث وأنا والله ما صليت وفي هذا رد على من يكره مثل هذا اللف فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليته وقال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصل العصر بعدما غربت الشمس لأنه يجب قضاء الفوائد فورا مرتبه فتصلق المغرب فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وهذا نص مفسر للنص السابق أنه صلى العصر بين المغرب والعشاء صلى العصر بين المغرب والعشاء وصلىها بعد وقت صلاة المغرب وقبل وقت صلاة العشاء ثم صلى بعدها المغرب كما هنا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقوم مرة معنا في درس الأمس اختلاف النسى عند قول المصنف وفي الباب عن علي إلى أن قال معاذ جبل وفي نسقة المعاذ بن عفراء وفي طبعة دار الكتاب العربي للتبعة التي بعناية محمد بن, بن منير الطبعة المنيرية المطبعة في مصر هي مأخوذة من الطبعة المنيرية لشرح العمدة بن دقل وفيها أخطاء وأوهام كثيرة على أن منير يعتني صاحب عناية وطبعاته نفيسة لكن طبعته لهذا الكتاب ما فضولة بالنسبة لطبعة الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي وأيضا النسخة التي عليها حاشة الصنعاني متقنة إلى حد ما العدة بعناية الشيخ علي الهندي رحمه الله يقول المجلد الأول إلى آخر ذكر في مثل عنده معاذ بن جبل وفي الشرح ترجم لمعاذ بن عفراء وترجم لمعاذ بن جبل وقال في الحاشية قوله أما معاذ بن جبل هكذا في نسخ الشرح ومعاذ بن جبل ليس من رجال الباب بل من رجاله معاذ بن حفراء ومنحق ببعض نسخ الشرح ولعله تعرض له لخوف الالتباس فبينه كأن الشارح ابن دقيق العيد وقف على نسخة من العندة فيها معاذ بن حفراء ونسخة أخرى فيها معاذ ابن جبل فترجم للاثنين فترجم للاثنين لكن يبقى أن الصواب معاذ بن عفراء وليس معاذ بن جبل وأما الطبعة المنيرية مثل ما ذكرنا فيها أوهام وأخطاء هذا السائل من الكويت يقول شخص يقوم الليل هل يجوز أن يوتر قبل أن ينام أول الخشط ألا يستيقظ لقيام الليل وإن استيقظ قام الليل بدون أن يوتر الأصل أن الوتر في آخر الليل وكونه آخر الصلاة هو الأفضل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرة وآخر صلاة الليل مشهودة وهي وقت النزول الإلهي لكن من خشي أو غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام ولذا أوصل النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأن يوتر قبل أن ينام ولا شيء في هذا محل الوتر الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح كله محل الوتر لكن هذا الأفضل الذي يخشى على نفسه أنه لا يقوم لا شك أن تحصيل الوتر في أول الليل أفضل من تركه لكن إذا أوتر أول الليل بناء على غلبة ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل ثم تيسر له أن ينتبه صلي ما شاء مثنا مثنا إلى أن يتبع الصبح دون وتر لأنه لا وتران في ليلة من من يقول يشفع الوتر الأول وهذا فيه مخالفة أشد من الوتر الثاني. لو يكون في ثلاثة أوتار. من هنا إذن أوتر ثلاث مرات. السائل من جد يقول ما حكم بيع المصحف الكريم؟ ماذا عند دحرناب؟ لأنه لا يجوز بيعه، لأن بيعه امتهان وإشعار بأنه مرغوب عنه. فالمبيع في الجملة كل سلعة تباع مرغوب عنها، وثمنها مرغوب فيه، والمشتري راغب في السلعة. فكون البيع للمصحف يشعر بهذا الحنابلة لا يجيز بيع المصحف لكن مع ذلك الإمام أحمد يجيز شراءه للحاجة والذي عليه الجمهور جواز بيعه وشرائه مع أنه محترم معظم يقول عزو الحافظ بن حجر في البلوغ للحاكم وبن حبان وبن خزيمة هذا العكس يعني مفترضا يبدأ ببن خزيمة ثم بن حبان ثم الحاكم. يقول ما رأيكم يمكن حذف أحدهما عند الحفظ خصوصا عزوه للحاكم أولا عزوه للثلاثة المجتمعين يعطي الحديث قوة لأن هؤلاء كلهم اشترطوا الصحة فكتبهم من الصحاح في الجملة وإن لم يرثوا بهذا الشرط فوجد فيها الضعيف لكن كون الحديث موجود فيها مجتمع يعطيه قوة الأمر الثاني أن من اعتنى بكتاب بعينه وأراد حفظه أو قراءته أو إقراءه عليه أن يقرأه بحروفه وأن يحفظه بحروفه كما وضعه مؤلفه ليصدق عليه أنه حفظ الكتاب الفلاني أما التصرف بالحذف والزيادة هو هذا له أن يجعل عليه حاشية أو يعمل له تهذيب أو اختصار أما أن يحفظ كتاب ألف في فن معين ألفه عالم من أهل العلم معتبر ليس من الأمانة العلمية نحدث له شيء بل يبقى كما هو ويحفظ كما هو ولو قدر أنك لم تجد الحديث عند الحاكم افترض أن الحافظ عزاه للحاكم من حبانه وخزامة بحث في المستدرك ما وجدته تستطيع أن تحذف هذا التخريج هذا العزو إلى هذا الإمام لا يمكن لكن لك أن تنبيه تقول عزاه الحافظ للحاكم ولم أجده فيه بعدا الحرص على أو التتبع والاستقرار لجميع الكتاب ولذا أهل العلم إذا وجد خطأ في كتاب خطأ أن في العنده لو يعلم المار بين يدي المسلمة عليهم من الإثم لكان أن يقف هذه الزيادة لا توجد بالصحيح من الإثم إلا في رواية الكشميهني وهو ليس من الحفاظ وانتقده ابن حجر ووقع في ذلك فذكرها في البلوغ مع أنه انتقد الحافظ عبد الغني. ومع ذلك، من يريد أن يحفظ الكتاب، من يريد أن يشرح الكتاب، سواء كان شرحا مسموعا أو مقروئا، لا يجوز له أن هذه اللفة، بل عليه أن يبقيها كما كانت، ويعلق عليها. هذا مقتضى الأمانة العلمية. لا يحذف شيء من الكتاب ولا يزيد فيه إلا إذا وجد في بعض الأصول المعتمدة وسقط من بعضها حينئذ ولفق بين الأصلين. أهل العلم يقول إذا وجدت خطأ خطا لا يحتمل الصواب إن كان في آية من القرآن صحية عدل على ضبط المصحف إن كان في غيرها فتبقيها وترويها كما وجدت وتعلق عليها كذا في الأصل والصواب كذا لأن قد يكون عندك عندك أنت خطأ لكن يبين وينوح الصواب لغيرك فإذا جرأت صحح متى يبين الصواب خلاص صحح كل من يأتي وكم من كلمة يرجحها كثير من المحققين ويجعلونها في صلب الكتاب ويعلقون عليها يقولون في الأصل كذا وهو خطأ ما أثبتنا كثير من هذا ونجد الصواب العكس يمر هذا كثير في الدروس والله مستعد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 وحط عنه بها خطئه فإذا صلنا لم تزل الملائكة تصلها عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم رحمه ولا يزال في صلاه من تضر الصلاه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجماعه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. الجماعة مأخوذة من الاجتماع، فلا بد أن تكون من أكثر من واحد وأقلها اثنان. فضل الجماعة جاءت به النصوص التي يذكر المؤلف منها ما يذكر وترك شيء الكثير. والجماعة على الرجال. الذكور الأحرار البالغين واجبة يأثم القادر على إتيانها بعدم ذلك فواجبة على الأعيان على كل شخص بعينه هذا الذي ذكره المؤلف في الترجمة ويرى بعضهم وهو مذهب أهل الظاهر أن الجماعة شرط لصحة الصلاة فلو صلى الرجل في بيته مع قدرته على إتيان الجماعة لم تصح صلاة بهذا يقول أهل الظاهر هو رواية عن أحمد يرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مما يستدلون به الحديث المشهور لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد أدلة الوجوب منها ما ذكره المؤلف في هذا الباب ومنها ما جاء في حديث ابن أم مكتوم ورجل معذور أعمى بينه وبين المسجد مفاوز وأودية وهوام وهو أعمى رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر فلما انظر بدعاه قال أتصنع النداء قال نعم قال أجد لا أجد لك رقصة ومن أدلة وجوبها اركعوا مع الراكعين ومنها أيضا مشروعية صلاة الخوف والتنازل عن بعض الواجبات بل حصول ما يبدل الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة ولولا وجوب الجماعة ولولا وجوب الجماعة ما حصل هذا الخلل ما أكر شرعا هذا الخلل في صلاة الخوف ولا شك أن الجماعة بأدلتها الظاهرة المتظافرة أقل ما يقال فيها الوجوب فيأثم بتركها من استطاع الاتيان إليها منهم من يقول أنها فرض كفاية هذا قول معروف عند الشافعية لأنها شعار شعار للدين فلا بد أن يكون موجودا ولأجله شرع الأذان والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو بلد أو قوم انتظر سمع أذان يكف وإلا غار عليه الصلاة والسلام فإذا كانت مجرد شعار فالشعار يسقط بقيام البعض هذا قول الشافعية والحنفية والمالكية يقولون سنة وأكد لا يأثن بذركه ويتمسكون بمثل ما جاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز بسبع وعشرين درجة هذا من أدلتهم على أن صلاة الجماعة سنة من أدلتهم حديث عتبان لما كف بصره دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في جزء من بيته ليتخذه مسجدا ومقتضى ذلك أنه لا يحضر الجماع وهو على أن عتبان لا يسمع النداء لأن لا يتعارض مع حديث ابن أم مكتوم فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء فلا دليل فيه فالذي لا يسمع النداء لا ترسمه قد يقول قائل الناس الآن في بيوتهم لا يسمعون الندى بين المساجد وفي أوصات المدن لا يسمعون الندى وقد يكون بعيد بعيداً بعيداً يشق الحضور مع يشق تحصل المشقة معه لسماع الندى من بعد شديد لوجود المكبرات نقول الذين في بيوتهم التي هي الآن كالصناديب محكمة مغلقة مع وجود الآلات التي تمنع من سماع الصوت مكيفات وغيرها المسألة مفترضة في سماع النداء بالصوت العادي بدون مكبرات وبدون موانع وبدون موانع افترضنا أن البلد قبل وجود الكهرباء ما في مكبرات ولا في مكيفات ولا يوجد سيارات من كم يسمع النداء مسافة كم كيلو كيلوين نعم يسمع من كيلوين إذا كان الجو هادئ يسمع من كيلوين إذا كان هناك ريح تنقل الصوت يسمع من أكثر لكن مثل هذا ليس فيه مشقة ليس فيه مشقة ويسمع فالمسألة مفترضة مع انتفاء الأسباب الموصلة للصوت كالمكبرات ومع انتفاء الموانع من سماع الصوت كالمكيفات والسيارات والآلات والمصانع وغيرها إذا افترضنا هذا وقلنا أن الصوت العادي يسمع الصوت العادي لا أقول مثل العباس يسمع من تسعة فراسخ لا لكن صوت عادي الناس ولا شخص أبح ما يسمعه جيرانه لا مثلا افترض في الصوت العادي والذي اتخذ مؤذن من شرطه أن يكون صيدا يبلغ الناس يبلغ أطراف البلد وعلى هذا اتصور أن الكيلو والكيلوين يسمعون الأذان بالراحة مع انتفاء الأسباب والموانع فلا يقول والله والهماسف وقراسي لكن ما أسمع فإذا سمع النداء لازمه الإجابة أتسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجب لك الرسول الرسول ما يجد رسل. فمن يرخص له بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أحد هنا يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة وهذا من أقوى أدلة الحنفية والمالكية على أن صلاة الجماعة ليست بواجب وإنما سنة مؤكدة وجه الاستدلال أنه قال صلاة الجماعة أفضل وأفضل أفعل تفضيل أفضل أفعل تفضيل وأفعل التفضيل يقتضي وجود أمرين أو أمور تشترك في صفة أمور تشترك في صفة وهنا الصفة الفضل يزيد أحد هذه الأمور في هذه الصفة على غيره فصلاة الجماعة تزيد في صفة الفضل المشترك بين صلاة الجماعة وصلاة الفضل الفضل مشترك لكن صلاة الجماعة تزيد في الفضل على صلاة الفضل هذا مقتضى أفعل التفضيل إذا كانت على بابها إذا كانت على بابها واللغة تشهد لذلك إذا قلت زيد أفضل من علم كلهم أهل فضل لكن فاق أحدهما الآخر إذا قلت محمد أخطب من زيد فكلهم خطب، لكن يبقى أن محمد أجود في الخطابة النزيل. فهم يكون صلاة الجماعة تشترك في الفضل مع صلاة الفرد، وكل من الصلاتين فيه فضل. لكن صلاة الجماعة أكثر في الفضل من صلاة الفرد. أولاً من ما جاء في النصوص مما يدل على أن أفعل التفضيل تستعمل حتى في النصوص الشرعية على غير بابها. أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة هل في النار خير؟ هل فيها خير؟ ما فيها خير؟ ولا في المقيل فيها حسن أبدا ألبت فأفعل التفضيل يستفع باب على بابها في هذه الآية طيب نأتي للحديث هل أفعل التفضيل على بابها؟ الذي يقول أن صلاة الجماعة شرط للصحة الصلاة يقول أفعال التفضيل ليست على بابها لأن صلاة الفذل ليس فيها فظل البتة هذا الذي يقول أن جماعة شرط للصحة الصلاة فتكون أفعل التفضيل هل ليست على بابها أما الذي يقول أن صلاة الجماعة واجبة وصلاة الفذل صحيحة مجزئة مسقطة للطلب وإن أثما فعلها يقول أفعل التفضيل على بابها فصلاة الجامعة فيها فضل وصلاة الفذ فيها فضل فيها فضل لا سيما وأن الفضل محدد ب27 أو 25 درجة يعني لما يقال قد قد نفترض أن أفعل التفضيل يستعلى بابها لكن لو كانت ليست على بابها ما ذكر العدد فذكر العدد يدل على أن صلاة الفذ فيها فضل فأفعب التفضيل على بابها اشتركا في الفضل لكن صلاة الجماعة يزيد في هذا الفضل على صلاة الفذ بـ 27 درجة أو بـ 25 درجة وإن شئت فقل بـ 27 ضعفا أو جزءا أو صلاة كما في بعض الروايات يعني صلاة الواحد الرجل في بيته منفرد في بيته والحديث تناول حتى من صلى في المسجد لكنه منفرد يصلي صلاة واحدة والناس الذين وصلوا الجماعة أكثر منه بسبعين وعشرين ضعيف فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم بين الحرمان ما ارتكابه الإسم إذا كان تأخره لغير عذر إذا كان تأخره لغير عذر وفضل الله واسم إذا كان التأخر لعذر فمن قصد الجماعة فوجدهم قد سلوا فله مثل أجرهم إذا كان هناك عذر أما إذا كان تخلفه لغير عذر فهو آثم وصلاته صحيحة صلاة صحيحة لكنه آثم صلاة الجماعة بأن يكون شخص معه واحد أو أكثر أفضل من صلاة الفذ وصلاةه مع الرجلين أفضل وصلاةه مع الثلاثة أكثر وكلما زاد الجمع كثر الفضل من صلاة الفذ الفرد الواحد من وعشرين درجة في حديث أبي هررة وهن قال قال رسول الله صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوق خمسا وعشرين ضيفا يقول التلمذي عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27 27 وأكثر رواة على 25 فبعضهم يقول العدد لا مفهوم له العدد لا مفهوم له والأصل من الكلام له منطوقه ومفهومه لكن إذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى يلغى العدد. مفهوم العدد يعني في مثل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر لهم مفهومه أنك إن استغفرت لو ما أحد سبعين مرة أو أكثر أنه يغفر لهم لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يفترك به ويغفر ما دون ذلك فألغي المفهوم لو يستغفر ألوف مؤلف نفع. إلغاء المفهوم هنا معارض بمنطوق معروف لكن هل المفهوم هنا معارض بمنطوق أو غير معارض لنلغي المفهوم نعم غير معارض غير معارض إذن كيف جاء في حديث ابن عمر 27 في حديث ابن هريرة 25 منهم من يقول يختلف زيادة الآجر ونقصه باختلاف المصلين باختلاف المصلين فال27 للأعلم الأخشع وال25 لغيره ومنهم من قال السبع والعشرين للبعيد عن المسجد وال25 للقريب منه ومنهم من يقول السبع والعشرين للصلاة الجهرية لأن فيها ارتباط بقراءة الإمام وتدبر للقرآن وغير ذلك والخمسة العشرين للسرية ومنهم من يكون أن الله جل وعلا أخبر نبيه بالمضاعف الخمسة العشرين ثم زاده فضلا منه على من يعنى بصلاة الجماعة زاده فضل وعلى هذا يكون الخمسة العشرين منسوخ وهذا خبر من الأخبار والأخبار لا يدخلها من لكنه خبر متضمن لحكم وهو الحث على صلاة الجماعة والأحكام يدخلها من نسخ لحال يحرس يحرص الإنسان على أن يدرك الصلاة الجماعة مع الإمام الأفضل في المسجد الأقدم يحرص على التبكير لصلاة الجماعة لأن من أهل العلم من يقول أن السبع العشرين لمدرك الصلاة كلها والخمسة والعشرين لمدرك بعضها فنحرص على صلاة الجماعة كما كان الصحابة ربوان الله عليهم يحرصون على أن يؤدوا الصلاة جماعة حيث ينادى بها يعني المساجد وأما ما يميل إليه بعض الفقهاء بأن الجماعة له فعلها في بيته لا شك أنه ما أجاب النداء تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصا فلا تجوز الصلاة في البيوت ولو كانت جماعة ب27 درجة وهنا يقول صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا على صلاته مفرد مضاف مفرد مضاف يعم جميع الصلوات لكن أخرجت النوافل بالنصوص الخاصة أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بريام هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته